قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما, والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن mereka tidak akan mengatakan mukram dari perkataan dan kecurangan. Dan Allah Maha Pengampun dan والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أي يتمسّى فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَسَّ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فمن لم, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَسَّ بصيام شهرين متتابعين من قبل أي تمس فما لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فما لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتأمنوا بالله ورسوله. ذلك لتأمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحدون الله ورسوله إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوك ما كبت الذين من قبلهم كبتوك ما كبت الذين من قبلهم saya telah menciptakan bahagian berharga Saya telah menciptakan bahagian berharga Untuk kakafirkan, saya mahu menciptakan يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فيُنَبِّئهم بما عملوا فيُنَبِّئهم بما عملوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ Allah على كل شئ شهيد. Allah على كل شئ شهيد. Alam tera an Allah yaglam ma fi al sanaati wa ma fi al ar. Alam tera an Allah yaglam ma fi al wa ma fi al ar. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبوهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ألم ترى إلى الذين نوه عن النجوى ألم ترى إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمنه عنه ثم يعودون لمنه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيًّا بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ خَيْرًا كَبِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها حسبهم جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبأس المصير جهنم يصلونها فبتسل المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم إذا تناجيتم, بالإثم والعدوان إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر, بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون وَمَا تَقُولُ لِلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وليس بضآرهم شيئا إلا بإذن الله. وليس بضآرهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس فافسحو إذا قيل لكم تفسحو في المجالس فافسحو فافسحه يفسح الله لكم. فافسحه يفسح الله لكم. وإذا قيل شزو فشزو. وإذا قيل شزو فشزو. يرفع الله الذين آمنوا منكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم مرسول. إذا نجيت الرسول, الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يدين جواكم صدقة ذَلِكَ خَيْرٌ مرسل فقدم بين يدين جواكم صدقة Faillam tajdu, fa in Allah gafur al rahim. Faillam tajdu, fa in Allah gafur al rahim. Ashfaqum antu kudimu baina yadina ااشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فاذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا اعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين فلهم عذاب مهين لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا. يوم يبعثهم الله جميعا. فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ويحسبون أنهم, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ فلا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Innallah yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Innallah yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Orang-orang itu dalam كتب الله لأجل بنا أنا ورسولي. كتب الله لأجل بنا أنا ورسولي. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون منحدر الله ورسوله يودون منحدر الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها. خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عن. Rahy Allah عنهم ورذو عن. Ulaiq hizb Allah. Ulaiq hizb Allah. Alai in hizb Allahi hmu al muflihun. Alai in hizb Allahi hmu